إنه كان من المفسدين ونريد أن نجعل الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمته ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون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 فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أَن أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هَوَدُّهُ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا أَنْ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 والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس منها جانب الطور نار قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا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 فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَا مُدَبِّرُ وَلَمْ يُعْقِبَ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِلِينَ أُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوٌ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 وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقوني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا آتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفتر و ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين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 فَأُنقِذْنِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْنِي صَرْحًا لَّعَلِّي أطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ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 وَمَا كُنْتَ تَثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْنُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ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 وأهدا منهما ما أتبعه إذ كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهوائهم ومن أضل من يتبعه وهو بغير هدى من الله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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم إنها رصمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بلايل تسكنون فيه أَفَلَا تُبَصِّرُونَ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 وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْمَ كَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ يَقُولُونَ وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون